يا صديقة عمري امسحي هذا السواد من تحت عينيك وتفرجي للكون الذي سودا بعد غياب ابتسامتك توهجي وكأنك القمر ارقصي رقص الأميرات الصغيرات افردي شعرك الأسود الطويل فك الظفيرة وإياك أن تقتربي من المرآة حتى لا يصفعك الغياب مجددا لأجلي يا روحا تمزقت فرجة على أمير مات بلا ذنب وعاش مغتربا أنصتي للموسيقى المندسة بين صوتي وتفاءلي تمسكي بأطرافي وابتسمي ومن أجل الله رتبي حزنك ولا تخاف الموت الدمعة حين تسقط يهطل معها ألف وجع ووجع والبحات التي تخرج من حلقك كل مساء وكأني أستمع لصراخ ناي المكسور قبليها رويدا وتفردي كأنك الشعاع الذي يخرج من الأمنيات حين تنطر النيازك السيئة على أحلامنا قولي لله إن وهنك ريح عابرة مرت عليك ليصفيك الرحمن من ذنب ربما ربما حبا ولربما ليجعلك تعلمين أني قربك لا محالة قولي إن الموت الذي حواه مجرد مصادفة وهي ستحويني بذات الأضلع ليلا تحميك من جور الليالي قولي إن الأمنيات معلقة دوما تترقب البكاء الشديد فتأتي دائما متأخرة لا سيما فجرا حين تموء القطط وتدوي العصافير لتوقظ روحينا روحينا التي تنام بين كتفي الأخرى كل ليلة قولي يا الله الغياب الذي خلقته وتألمت منه ما عاد يؤلمني هي معي بقلم سارة